و بث من هما رجالا كثيره و نسى ا و ا تقولها ل لذي تسى الون به و الرحم أ ا ان الله كان عليكم رقيبا يا أ يوالدين ا آ م ن و ا ا تقولها ل اتقولها ل و كولو قولن سدد ي يصلي لكم أ عما لكم و يغفر لكم ذنوبكم و م ن يطلع لها و رسولى هو فقاد فاز فوزا عظيمه اما بعدو ف أ و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله و أ ن نقدم ل أ ن ف س ن ا أ ع م ا ل ا ت ب ي د و ج ه ن ا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم يوم الواقعه يوم الحاقه يوم الصاخه يوم ا ل ط ا م ة يوم يفر المرء من أخيه و أ م ه و أ ب ي وصاحبته و ب ن ي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير م ح ض ر ة وما عملت من سوء تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الأحبة أيها الإخوة الأحبة تعليقا على الأحداث الجارية على التي نراها ا ل آ ن وتمر ب أ م ت ن ا ويبدو أ ن ا ل أ م ة تمر ا ل آ ن بمنعطف عظيم وبدات أ ل ح و ل ا ل ك ر ي م نحو ا ل ل إ س ا م ب د أ تستشعر الأمة ت ا ل آ ن بشكل حقيقي أ ن ا ل إ س ل ا م هو المنقذ ا ل أ س ا س وهو المخلص الوحيد لما تكابده من تكابده ضنك ومن عوز ومن ظلم ومن استبداد ا ل آ ن هذه ا ل ث و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة ل إ خ و ا ن ن ا وشعبنا في تونس هذه بها للاضطهاد الذي الثورة التي قام بها المسلمون الأحرار والشعب المسلم الذي كابد مدار عقود على تحت حكم الطاغوت و ت ت ح حكم ا ل ج ب ر ي ة والظلم ح ك م والحديد ح ك م والنار أ ن ا س ولاؤهم للغرب ي ح ك م ولاؤهم ن أناس و لله ورسوله ولن ل يجعل الله للكافرين ن يجعل الله عز وجل لعملاء الكافرين ولن يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا أ هذا الشعب المسلم ضرب لنا مضربا عظيما في الوقوف أ م ا م الطغيان وقد حذرنا الله عز وجل من وراء الطغاة وألقى قوم انسياق فقال عاد حذرنا من الله الطغاة باللائمة على عز و ا ت ب ع و ا ا م ر كل ج ب ا ر عنيد من ج م ل ة ما ذكر الله عز و جل في قوم عاد من مثالبهم و من خصالهم ا ل س ي ئ ة أ ن ه م ا ت ب ع و ا أ م ر كل ج ب ا ر عنيد و ك أ ن م ا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا من ساق وراء ا ل ج ب ا ب ر ة و أ ذ ع ن و خضع ل ل ط غ ا ة ف ك أ ن م ا هذا من أ خ ل ا ق قوم ع ا د الذين ل ع ن ه م الله عز و جل و أ ت ب ع و ا في هذه الدنيا ل ع ن ا أ ي ض ا يحذرنا ل ل ه عز وجل من الظلم يقول الظلم ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا ظلمات الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بينكم الظالمين في الدنيا الظلم فلا تظالموا الظلم فلا تظالموا هذا جزاء الظالمين في الدنيا الذين عاشوا على على وجعلته حرمت حرمت محرمة ترف في وأفسدوا في البلاد وطغوا وأفسدوا البلاد والعباد وغيبوا أ ف في س د البلاد و و ا ط و وأفسدوا والعباد و ا البلاد غ الشعائر الدينيه ة وحاربوا كل م ظ ر ر إسلامي ا ح ب وضيقوا ا الحجاب و على الناس في المساجد ومنعوا ا ل أ ذ ا ن في وسائل ا ل إ ع ل ا م واتهموا ا ل إ س ل ا م والمنتسبين له بالتخلف والرجعيه ة هم يعلنون فشلهم يعلنون في الاستمرار ها هم يفرون هاربين الرجل الذي ظل على مدار عقدين يحارب الحج ويمنع من م م ا ر س ة الحج ها هو ا ل آ ن ن ر ا ه يهرب إ ل ى بلاد الحج الرجل الذي حارب الحجاب يهرب إلى بلد الحجاب الرجل الذي ظل يحكم شعبا على مداري هذه العقود وهو الآن أنا إلى بلد ظل على يقول لهم يهرب هذه يحكم وهو ا ل آ ن انا فهمتكم كما لو كان هؤلاء الناس أ غ ب ي ا ء كما لو كانوا أ ش د غباء من الغباء هؤلاء الذين يقولون ا ل آ ن فهمناكم يقولون لشعب، لشعبهم فهمتكم, فهمتكم. يعني فتفهم بعد عقود وتفهم وتفهم السنوات الكبت هذه بعد شعبك بعد عقود الطويلة وتفهم أن, أن الكبت و أ ن التضييق و أ ن الظلم سوف يعني يعني يطيح بعرشك وسوف يشردك وتخرج هكذا ا تهرب كالفئران هذا جزاء الظالمين هذا العمر الله جزاء هذا العمر الله الله يذيقهم منها العمر جزاء العمر جزاء للظالمين الدنيا يجرعوا طالما وجل الشعوب عز من يريد في أن وأن أسقوا كأس الظلم الظلم ا ظ ل م ا ت يوم ا ل ق ي ا م ة ونناشد إ خ و ا ن ن ا و أ ه ل ن ا في تونس ان لا يكفوا, أن لا يكفوا عن م ح ا ر ب ة الظلم أن يقفوا وأن أن تسرق تسرق الذين يريدون أن هؤلاء الذين يريدون يقفوا يواصلوا التي تضيع يسرقوا تسرق تسرق تسرق سفكت الثورة ولا الجهود لا هذا الدماء لا هدرا هؤلاء الثورة هؤلاء حتى حتى هذه هذه هذه أ ن يلتفوا حول هذه ا ل ث و ر ة المسلمون في تونس لن يقوموا بهذه ا ل ث و ر ة على الحكم العلماني ليبتلوا بعد ذلك بحكم علماني آخر اخر ل ل م م ما س تونس و ن في ج الجراحات و وما ضحوا هذه التضحيات وما نالوا هذه وما كابدوه هذه الأمور التي كابدوها ا التضحيات التي هذه هذه هذه ليست ل ت ض ي ع هكذا هدرا ف ي ت خ ل ص من حكم علماني إ ل ى حكم علماني آ خ ر أ و من حكم ت غ و ط ي غربي إ ل ى حكم ت غ و ط ي غربي آخر إذن اخر فائدة فائدة استورات إذن؟ ما فائدة هذه الدماء التي إذن هذه ج الجهود ت وهريقت يكونوا يقضين أن يكونوا على على عين وأن يكونوا هذه ينبغي يقضين عين ما فائدة على أن أن في, يعني في ترقب وفي حرص شديد وفي شديد وعي شديد ترقب حرص ل م العلمانيون يحاك ا بهم ا ل آ ن ب د أ ت أ ل س ن ت ه م تخرج بدعوات لتطبيق قانون علماني إ ذ ا عادت ريما لعادتها ا ل ق د ي م ة ما ف ا ئ د ة الثورات إذن ا ي ي ق ي ن و ل ا يرضو ب ك ت ا ب ا ل ل ه ع ز و ج ل بدلى ي و ل ا يرضو بشرع ا ل ل ه ع ز و ج ل بدلى اثبتت هذه ا ل ث و ر ة كما أ ث ب ت هذا الحكم البائد أ ن المسلمين و أ ن الشوبال ع إ س ل ا م ي ة لا ت ح ك م إ ل ا ب ك ت ا ب ا ل ل ه ع ز و ج ل و أ ن الشوبال ع إ س ل ا م ي ة لن ت ق ر ل ه ا عين ح ت ى ت ح ك م بشرع ا ل ل ه ع ز و ج ل هذا هو طلب المسلمين هذا هو الذي يطلبه المسلمون ذ ي يطلبه ل ا المسلمون يطلبون شرع الله عز وجل ثم نحن نقول نطبق دستورا علمانيا أ ل ي س هذا يخالف أ ص ل ا أ ص ي ل ا في ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي يدعون إ ل ي ه اليها ا د ة أن أن الناس بما يريدون المسلمون يريدون يحكم يحكموا بكتاب بما ا ل ل ف ل م ذ ا تلبسوا على المسلمين أنتم أن تريدون دينهم على و أ ن ت ل ت ف حول ا ل ث و ر ة و أ ن ت ع ي د ا ل ت و ن س ي ي ن من حكم فاسد إ ل ى حكم فاسد آ خ ر فقد تغيرون الوجوه و ا ل أ ش ك ا ل ينبغي أ ن تكونوا يقظين أن أيها الأحبة نستأنف تكونوا حذرين الآن درسنا ورحلتنا مع سورة النساء سورة مع و ب ر نحن ا م كلكم لآدم ج ن ا ل آ ن في ق ض ي ة خ ط ي ر ة جدا في ق ض ي ة تتعلق ب ا ل أ ع ر ا ض و ص ي ا ن ة البيوت ق ض ي ة الزنا وكيف تناولها ا ل ق ر آ ن الكريم في س و ر ة النساء يقول الله عز وجل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 إ ن م ا ا ل ت و ب ة على الله للذين يعملون السوء ب ج ه ا ل ة ثم يتوبون من قريب ف أ و ل ئ ك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي تبت و ا ل آ ن ولا الذين يموتون وهم كفار أ و ل ئ ك اعتدنا لهم عذابا أ ل ي م ا هذا المقطع بعنوان ا ل ز ن بعنوان ا والتوبة ا ل ف ا ح ش ة و ا ل إ ق ل ا ع عنها ت أ م ل هذه ا ل آ ي ا ت تعرضت ل ل ف ا ح ش ة ثم ثنت بالحديث عن ا ل ت و ب ة ليفتح الباب وليفتح المجال وليمد اليد إ ل ى العصاه من أ ه ل الكبائر انظر وهذه دعوة الى كل شاب يقارف فاحشة و د ع و ة إ ل ى كل ف ت ا ة تقارف, تقارف م ع ص ي ة تتعلق بالعرض الله عز وجل يفتح باب التوبه ة ونحن في هذا العصر في عصر الاتصالات والإنترنت وهذا الإعلام المفتوح والذي نرى فيه الإيجابيات ونرى فيه سلبيات. فمن الناس من ح في في فيه فيه المفاسد مفاسد الإيجابيات سلبيات عليه هذا هذا العصر الاتصالات الإعلام الإعلام ا تغلب تغلب مفاسد هذا الإعلام على ل عصر ص م ومن الناس من تغلب مصالح هذا ا ل إ ع ل ا م على مفاسده وهكذا فالاعلام إ ع ل م مفتوح ف ت ت س ط ي أن تستثمر هذه ا و س ئ ل الشبكة العنكبوتية في الدعوة إلى الله في الخير ل وهذه ا ع في العمل في البر في ل البر الصلة في في في كثيرة أبواب مفتوح ن أن الخير كذلك الشاب العاصي كذلك ويستطيع ي س ت ي ي د أو أن س غ ل التقنية هذه ه ه وهذه ذ الصناعة وهذه الوسائل ا ل د ي ث ة والشبكة الدولية في المعاصي و تسهل له المعاصي بكثير عما مضى فهذه د ع و ة للطرفين هذه يستشهد عليهن هو ماذا تتحدث؟ تتحدث الآيات التي يأتينا الفاحشة ونفاجأ بالحكم أن الحكم بعد أن يستشهد عليهن أن الحكم هو الإقامة الجبرية تتحدث تتحدث عن عن بعد أن أن أن وحبس ا ل م ر أ ة أ و م ر ت ك ب ة ا ل ف ا ح ش ة في البيت حتى الموت وهذا هو ا الزنا ل الزنا حكم الزنا وحد حكم الزنا الزنا أو في أ و ل ا ل إ س ل ا م ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم أو للمرأة تطور وبجلد الحكم الحكم برجم غير سنعرف هذا النهائي الحكم الحكم الزان المحصن وبجلد الزان غير المحصن كما سنعرف الآن نعم كان حد الزنا إلى حد نعم أ و ل ما نزل أ ن تحبس في البيت حتى الموت فقال الله تعالى ولاتي ا ل أ ت ي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أ ر ب ع ة منكم ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ه ن في البيوت حتى ي ت و ف ه ن الموت ا ل ز ا ن ي ة لا ت خ ر ج من بيتها إ ل ا م ح م و ل ة على ا ل أ ع ن ا ق م ي ت ة وقد أ ق ي م ت وقد حبست في بيتها حتى حتى الموت ه ذ ا هو الحكم ا ل أ و ل ه ذ ا هو الحكم على أ, أ, أ, أ و ل عهد به فهذه ا ل آ ي ة ذكرت أ ي ض ا مساله أ ل ة ش و د إذن ا ل ز ن ا ب م ر ح ل ت ي ه و ا كان الحكم الأول وهو الحبس حتى الموت أو الرجم ا ء ل ل حتى أو أو وهو ج د يشترط في, في هاتين الحالتين م ر ل ت يشترط ي في ن ه ت ي ن ا ح ا ل الشهود الشهود هذه فاستشهدوا ح ش ة كبيرة هذه الكبار من ا ف عليهن أ ر ب ع ة من ك م من رجالكم ف إ ن شهدوا عليهن بالزنا فاحبسوهن في البيوت حتى, حتى الموت أو أو انظر إلى هذا التعقيب أو يجعل الله لهن طريقا لهن آخر إلى يجعل أ وقد حكما نعم آخر و جعل الله لهن سبيلا آ خ ر بجلد الزاني غير المحصن ورجم الزاني المحصن. اذن ل المحصن ز ا ن ي إ هذه ا ل آ ي ة ترى من التعقيب ا ل أ خ ي ر فيها أ ن ث م ة حكما سيكون أو وقد وسبيلا يجعل سبيل لطريقة الإسلامي جعل جعل نعم الشرع الله لهن سبيل. نعم، وقد جعل الله لهن حكماً آخر وسبيلاً آخر. بدل الحبس جعل حكما حكما نظرا آخر آخر آخر في التدرج في ا ل أ ح ك ا م فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ع ب ا د ة ب ن ا ل صامت أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل البكر ا بالبكر جلد م ئ ة ونفي س ن ة والثيب بالثيب جلد م ئ ة والرجم هذا الحديث في صحيح مسلم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني أي خذوا عني خذوا هذه ا ل أ ح ك ا م الله عز وجل قد جعل ل ل ز ا ن ي ة سبيلا آ خ ر غير الحبس إذا إذا إلى إذا إنما البكر بالبكر البكر بالبكر يعني إذا زن البكر بالبكر النبي الله لسانه وحلاوة لفظه. يعني لم يقل مثلا إذا زنت البكر بالبكر فعليه جلد مئة. لا إنما قال البكر بالبكر زن زن زنت يعني أنظر يعني صلى عليه وسلم لفظه لم يقل فعليه جلد جلد عفة مئة مئة ونفي سنه ة يعني يطلق أي ي على ع زنة الأنثى إذا البكر البكر يطلق على الرجل الشاب بالبكر ل ف م مئة ا جلد وثيوب ن سنة ف ي و ا ل بالثيب ج ل الله عليه و ل مائه ل والرجم ن ح و يقول والثيب و اللسان بالثيب ا جلد ل مئة فهنا عشار الرجم إلى وهذه س ن ة قوليه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم قال جلد م ئ ة غير أ ن فعله صلى الله عليه وسلم كان الرجم فحسب هنبين هذه أنه هذا نعرفه نأخذ, نأخذ من هذه الأحكام النبي بلسان لكن السنة من دون نفعل الآن بعد يقول الفعلية الغامدية قليل ماذا الأحكام مئة والرجم قام ورجم رجم ورجم ماعزا من دون جلد فماذا نفعل هذا ما جلد تقول جلد فكون م ع ن ا ولا زلنا في هذا الدرس ع ب ر إ ز ا ع ة ص و ت اليمان إ فكون م ع ن ا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ م ا إ ذ ا زنا غير ا ل م ح ص ن فقد ن ص ا ل ك ر آ ن ع ل ى ج ل د ه كما أ ش ر ن ا نعم ا ل ز ا ن ي ة و ا ل ز ا ن ي فجلدو كل واحد من هما م ئ ة جلد ة هذا ا ل نصفي س و ر ة النور و س و ر ة النور م ت أ خ ر ة عن س و ر ة النساء ف أ ح ك ا م ه ا ا ل م ت ع ل ق ة بالزنا تنسخ ا ل أ ح ك ا م ا ل م و ج و د ة في س و ر ة النساء قولا واحدا وفصلت السنة في التغريب أو وسلم وقال ونفي أو في النفي فيها في فيه صلى بصديقته السنة التغريب مسألة التغريب هذه السنة تحدثت فيها. كما في الحديث السابق الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال جلد ونفي سنة. يعني الإنسان الشاب العازم الذي زنى بصديقته أو بأسف بزميلته بالجامعة تحدثت كما أشار سنة يعني زنى مئة هذه ط ب ع الزواج في هذه ا ح ا ا ل ل ة ن أن ا لابد تقام ا عليه تقام في تتحقق فيه ش ر ط ينبغي أن ل يكون في, نكاح إيه في نكاح شبهة يعني نكاح و ا ا شبهة ل ز العرفي الذي يحدث في الجامعه لا نستطيع أن أن أ ن أن نقول ان هذا يطبق عليه ا ح د هؤلاء متاولين أ أ و و و ل ل ي ن ت الأحكام الشرعية ق ا و زواج وإن كان زواجا ا هذا كان من غ ر ولي لا س ت ط نطبق ي ع أن الأحكام هذه عليهما فهؤلاء لا تنطبق عليهم ص ف ة الزنا ا ل م ح ه ؤ ل ايضا ء هؤلاء ع عليهم أن أ نطبق الحد الحالة في ي هذه ينبغي أ ن يكون ث م ة شهود على هذه ا ل و ا ق ع ة ي ش ه د أ و يعترف ا ل ج ن ا طيب هنا طبعا ل ك ن ح ن ا س م ع ن ا بعض ا ل خ و ة ا ل ب ا ح ث يقول ن ي ه ؤ ل ا ء ي س ت ح ق و ن حد زين و هذا ليس بصحيح ب ط ع ا طيب ف ص ل ت ا ل س ن ة في التغريب ؤ و ا ل ن ف ي ك م ا الحديث ا في ل س ا ب ق ا ل ذ ي ش ر ن ا ل ه ايضا في حديث ابي هريرة فيه ا ل ن ف ي و هذا ا ل ح د ي اعربيا ث ان جاء الى ر س و ل الله الله صلى ع ل ي ه وسلم والحديث في الصيحين في فقال ا ل ع ر ب ي و ل ر س و ل صلى الاعرابي ل عليه وسلم ه ق ي بيننا يا رسول الله جاء رسول ب ي يشكو ج ر ه أو أحدا يشكو اقضي الناس من ن ن ان يا اقضي ي الله فقال خصمه الخصم الآخر رسول خصمه صدق ب ن ابني ك ت ا الله فقال الأعرابي ب إ ا ب ن كان يعمل أ ج ي ر ا عند هذا الرجل فزنى زنى يعني ابني بامرأته بامرأة يعني الرجل الذي يعمل ن ي الذي الرجل ع عنده يعني الولد كان يعمل كان الولد مثلا في م ز ر ع ة رجل ي عاملا م مزرعة ل رجل في ع يصلح له أ ر ض ه ف ن ت ي ج ة تواجد هذا الرجل في ا ل أ ر ض وقريبا من البيت زنى بهذه ا ل م ر أ ة وهذا يشير لك إ ل ى خ ط و ر ة الاختلاط وخطورة التعارف الذي يتم بين الشاب بين ا م ر أ ة ا ج ن ب ي يقول ان ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى ب ا م ر أ ت ه فقالوا لي على ابنك, على ابنك الرجم يا غير فيقول ففديت ابني ووليدة يعني اعطيت الذي ابن كان عزبا كان شابا اعزب كان شابا غير محصن فيقول الرجل ففديت ابني منه بمئة من الغنم يعني اعطيت هذا الرجل بمئة محصن منه من زنى ولدي ب م ر أ ت ه أ ع ط ي ت ه لقاء ل هذا ا ر ج م أو ل ق ا ء ه ذ ه ا ل ج ر ي من ة مئة م الغنم و أ ع ط ي ت ه جاريه من الذي بهذه الفتوى؟ اناس لا يفقهون في الدين ويبدو أ ن الفتوى الفاسده ة ابتلت ب ا الأمة على مداري لعصورها الجاهل العالم الفتوى وهكذا على كل مجتمع تجد الجاهل وتجد العالم تجد من من تجد وتجد تجد يجتهد تجد يجتهد في في ويخطئ تجد من يجتهد ويصيب وهكذا ف ا ل إ ن س ا ن البسيط ينبغي أ ن يتحرى, يتحرى الثقات ويتحرى الدليل من ناحيه ة يقول سألت ثم أ ل العلم إلى التعليق الرجل يقول سألت أهل العلم سأل الناس سأل لا الدين فأفتله بهذه الفتية فقالوا انظر هذا عامة أناسا وهكذا اكتهدوا على ثم إذن كأنه يفقهون غنمة في بهذه أو ولدك مئة لكن يقول س أ ل ت أ ه ل العلم فقالوا إ ن م ا على ابنك جلد مئه ة وتغربعة ؤ ل أهل العلم الذين ا ء أ ذ خ وتغريب ا العلم عن رسول الله فقال النبي صلى الله بينكما رسول صلى عليه وسلم لأقضين عن ب ك ا الله أما الوليدة ا ب ل و ن م ف د ع ل ك هذه الأموال لا تجوز م ا ا الحدود ذ في ف د ت عام أ م و ل لترفع الحد عن ولدك ل ا ا عن هذه أ و أموال خبيثة مرضودة ا ل عليك خبيثة وعلى ابنك جلد م ئ ة وتغريب عام إذن النبي الله صلى عليه وسلم حكم في هذه ا ل ق ض ي ة ب أ ن يجلد هذا الرجل وأن يغرب خارج الوطن مده ة سنة يغرب خارج المدينة أو خارج الدولة مسألة حسب المسلم يغرب يرى القاضي أو يرى الإمام المسلم في مسألة التغريب ي غ خارج خارج خارج القطر ر ب ما الإمام قد أو أو أو خارج خلال البيت من سنه ج وقد ي غ ر ب خارج خارج القرية وقد يغربه وقد القطر وهكذا بما في ذلك يعني بالشكل الذي فيه المصلحه للشخص و ل ل أ م ة فقد يغربه فيفسد أ ك ث ر وقد يغربه فيسبب فسادا في قطر اخر ثم وسلم وأما من يقول النبي عليه يا أونيس صلى الله الرجل أصحاب الرسول الله وأما أنت صلى عليه يعني على أنت اعترفت للرجل فاغضوا فارجمها امرأة هذا فارجمها يعني إذا كما في لفظ ا ل أ ر اذهب ل امرأة هذا الرجل ساحب الأرض ف إ ن ا ع ع ت ت ر فرجمها ف فغدا ل ي ه ا أنيس ف ا ع ت ر ف فرجمها ت وهذه من القصص ا ل م ش ه و ر ة في ح د الزنا الذي طبق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الشاب النبي صلى الله عليه وسلم جلده وغربه الشاب صلى وسلم و ا ل م ر أ ة ج ل د ه ا لأن الشابة غير م ح ص ن والمرأة محصنة وهكذا أ م ا إ ذ ا زنى المحصن فعليه الرجم إ ج م اجماعا ع ا هذا القول إ من المسلمين. المحصن عليه الرجم. لكن م م المحصن الرجم س ل عليه ل ي ن اختلفوا في إ ض ا ف ة الجلد لأن بشاء ه الجلد ل عليه وسلم قال ه والثيب بالثيب مئة والرجم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم الا المحصن فما ا ل أ م ر نحن ر أ ي ن ا ه هنا غرب وجلد في م س أ ل ة غير المحصن أ م ا في م س أ ل ة المحصن رجم فقط إذن بقي بقي الإشكال هذا المحصن فهناك يعني ما حل هذا الإشكال؟ نقول أن النبي بقي بقي بجلد عليه الأمر ما الله حل صلى رجم ماعز رجم ماعزاً رضي ج م ماعزا ر الله عنه حينما اعترف بالزنا ولم يجلده ايضا وراجم ا ل غ ا م د ي ة ولم يجلدها والقصتان في الصحيحين والصحيح في ذلك ان نقدم فعله على قوله, الصحيح في ذلك أن نقدم فعله على قوله. سيكون ا ل أ م ر بجلد الزن ا المحصن قبل رجمه منسوخ بما فعله صلى الله عليه وسلم فعله ا الله ل صلى ن ب ي ي وسلم فعله ينسخ هذا القول وفعله اكد من قوله صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو ر أ ي الجمهور أننا, اننا نرجم من دون جلد قال ابن كثير ل خ ص هذه ا ل م س أ ل ة ذهب ا ل إ م ا م أ ح م د إ ل ى القول ب م ق ت د ى هذا الحديث الإمام أحمد يرى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم ثم وذهب ف ض ل الجمع بين الجلد والرجم لتطبيق بين ه ا الحديث و ذ الجمهور إ ل ى أ ن ا ل ث ي ب الزانيه انما يرجم فقط من غير جلد قالوا قبل قبل النبي صلى الله معزا والغامضية واليهوديين والرجم لأن صلى عليه وسلم فعل ذلك رجم واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك ولم يجلدهم, ولم يجلدهم قبل ذلك رجم أشمل من الجلد يعني ما ا ليس ف فدل ا الجلد ئ د تجلده ة أن أن تقتله على ل ثم بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أ ع ل م ط ي ب أ ي ض ا تذكرون أن أ ح ان د ي ث عشارت أ الرجم كان في ا ل ق ر آ ن الكريم كان م ك ت و ب ا كان آ ي ة فرفعت لفظا وبقيت حكما نعم, نعم نعرف ذلك فقد ذلك ثبت أ ن الرجم كان آ ي ة في ا ل ق ر آ ن فرفع نصا وبقي حكما فعن عبد الله بن عباس أ ن ه سمع عمر رضي الله عنه أ م ي ر المؤمنين وهو جالس على منبر رسول وسلم يقول يقول وسلم الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه الله الله الله عليه جالس المسلمين فماذا الخليفة محمدا بالحق على صلى صلى عمر بعث منبر يخطب خطبة رضي في في قد إن وأنزل عليه الكتاب فكان مما أ ن ز ل عليه ايه الرجم قراناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا س ل م و بعده فاخشى إن ط ان ل ل ب ا ا زمان س أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله يأتي روي بيضة يقول يا جماعة هذا الرجم ليس موجوداً في كتاب الله. يأتي واحد علماني يقول يا جاهلية قديمة كيف ويرجم أو أمر كتاب واحد موجودا واحد نحوذ مثلا جماعة هذا الرجم الله جماعة الرجم هذا عادة جاهلية أو عادة قديمة. كيف نصنع له حفرة بالحجارة هذا أمر بشع نحوذ من هذا الكلام الفسل حفرة بشع له نصنع أن ولو زن الناس بامرأته لتمنى لهم القتل زن بامرأته فقال عمر رضي الله عنه ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل ل ا ق قائل و ل الرجم الله ما كتاب نجد في ف ي بترك فريضه ة أ ن ز ل انزلها الله ا ظ الى الى الى نظر ر أمير المؤمنين بترك فريضة إلى المؤمنين فيضل وجهة ن أ الله نعم حينما يترك الناس فريضة من فرائد الله نعم يضل الناس من نعم الناس فرائد الله فما الفرائد بالك بتلك ل ت يقول ضيعها غيرها ي المسلمون صلاة فرائد؟ من ومن من عمر و إ ن الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا أ ح ص ن من الرجال والنساء إ ذ ا قامت البينه ة أو أو كان الحبل أو الاعتراف انظر إلى ذ او التقييد الزن لا إلا قامت البيينة على عليه يطبق حد الزنا لا يطبق إلا على من عمر من أن أ كان الحبل أ و الاعتراف قامت عليه البينه و بالشهود العدول الرجال الذين يشهدون أ ن الزنا وقع ويشهدون أ ن ه م ر أ و ا الزنا بعينه ويذكرون ذلك صراحة أمام القاضي أنهم رأوا القاضي يزني بتلك رأي العين ذلك هذا صراحة أنهم بتلك الحبل إذا حبلت تلك الفتاة التي ليست متزوجة برجل أمام إذا متزوجة الحبل د ل ي ل على ا ل ل ز ن ا ا ا أو ع ت ر ا ف من الزاني أ و ا ل ز ا ن ي ة هذه الحالات الثلاث التي يقام فيها الحد أ م ا التوسع بعد ذلك فهذا لا يجوز ولا يجوز تطبيق الحدود في الشبهات ولا يجوز أ ن يطبق حد إ ل الا إذا إ انتفت إ ذ ا ا ن تفت جميع الشبهات ثم ماذا؟, ماذا هذه آ ي ا ت تتحدث عن حكم الله عز وجل وانظر إ ل ى حرص الشرع في ص ي ا ن ة البيوت بحيث تكون بيوتنا ص ا ل ح ة ن ق ي ة ط ا ه ر ة و أ ن أ ع ر ا ض ن ا عظيمه ة عند ا ل ل عند ز وجل ا ظ ر أعراض ر إلى المسلمين ع الله عز وجل فيصونه ويحوطه بهذه الحدود. فهذه ويحوطه الحدود الحدود بهذه إنما هي ل ل خ ا ر ج ي ن عن ا ل م ج ت م ب ان ي ر ي د و ن أ ن ي ف س د و ا ب ي ت ك و و ي ف س د ا عرضك هذه لك لمصلحتك هذه الحدود أنت أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن أيها ا لان إ ن س في كل ك م ا ن ثم ماذا ي ق و ل ر ب ن ان س ب ح ا ه وتعالى ي ق و ل ل و ا ا ذ ن ي ي أ ت هناك م م ف ذ ه اشياء فَإِنْ ب اخرى ف أ و ا ع ن ه م الله إِنَّ ا ي ك ا ن هناك ا ر ش ي م ا هذه ا ل ل آ ي ة ا ك ر ي م ة اختلف ف يعني ه ا المفسرون اختلافا ظ ي ي م ع وتكاد لا ترى آ ي ة اختلف عليها المفسرون كما اختلفوا على هذه ا ل آ ي ة و ا ل إ ن س ا ن يعجب كل العجب من سعه ة العظيمة الواسعة التي يشير الكرآن الكريم الدلالات التي ل يشير ومدى القران ا آ ن ل ل ك ر ر ي م ف ا آ الكريم حمال أوجه وكل أوجه وجه يرنو اليه تراه صحيحا وصوابا يعني تجد في بعض ا ل آ ي ا ت تحمل أ ك ث ر من وجه وكل وجه في م ح وجه له وجه له وجه صحيح وهذا لا ي ت أ ت ى لبشر أ ب د ا وهذا يدلك على ا ل إ ع ج ا ز الذي نراه في طيات الكرآن الكريم هذه الآية هذه في يعني سنختصر خ ل ا ص ة أ ق و ا ل المفسرين في هذه الايه آ ي ة ل ك ر م ة لعلك تقرأ ذ بهذه واللذان ما اللذان يأتيانها يأتيان ماذا يأتيان؟ فآذوهما ما هذا الإذاء وهكذا ه تفهم معنها شهرا شهر يأتيانها الآية ولا ورمضان رمضان الآية ما يأتيان يأتيان ما الإنسان لعلك وتقول يقرأ وردك وتمر تقرأ بعد بعد على ع مدار م ر هذا آيات يفقه كتاب الله لا من معنى ه ه ل آ يليق ا هذا ت ي بالمسلم المثقف في ه ذ العصر ا في, في عصر العلوم وعصر التقدم العلمي يطلب العلم أ ن ي ب د أ كما ب د أ ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ي ب د أ ب ا ل ق ر آ ن الكريم ي ب د أ يتعلم ل غ ة ا ل ق ر آ ن يتعلم كيف ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يتعلم كيف يفهم ا ل ق ر آ ن الكريم يتعلم ا ل ق ر آ ن الذي تربى عليه ا ل ص ح ا ب ة في دار الارقام ل و ا ل ل ر ا ن اللذان ي أ ت ي ا ن ا ل ف ا ح ش ة ف ا ح ش ة الزنا فعذروهما فاذوهما و أ ل ح ق بهما ا ل إ ي ذ ا ء زجرا لهما وعبره لغيرهما فاذوهما الحق بهما اذى وهذا أرضى الخطاب للحاكم أ الزاني وندم للقاضي ف إ تاب وتابت الزاني الزانية الحرام عن ن وكف و على ما ف ع ل وعزم على عدم م ق ا ر ف ة ا ل ف ا ح ش ة و أ ص ل ح العمل وشرع في نشر ا ل ف ض ي ل ة و ا ل م س ا ر ع ة في الخيرات ف أ ع ر ض عنهما ولا ت ث ر ب ه م شتم ا فلا ولا ا ل تعيير إن ل ه ك الايه ن توابا ل ذ ن و ب ر ح ي م ب ب ا ل ت و ن ا ل م ت ط ر ي هذه الآية تشير أ ن الزاني إ ذ ا ما تاب و ا ل م ر أ ة إ ذ ا ما تابت لا تعير بعد اليوم وهذا أ ص ل عظيم في ديننا حتى لا نحطم النفوس ن ة هذا الرجل تاب الرجل أقيم عليه الحد عذر ل الحد ي ه ع ولكن تاب لكن لا ك ن ل تعيره ب ج ر ي م ة تاب منها أ و ب ف ا ح ش ة تاب منها أ و بذنب غفر الله له هذا الذنب وتاب من هذا الذنب و أ ظ ه ر ندمه و أ ص ل ح ما أ ف س د حتى لا تكون عونا على أ خ ي ك مع الشيطان يقول هذه الآية يقول فيها الإمام ابن الهمام ونحن نقطع ونحن الإمام الهمام هذه ابن ب أ ن رجم ماعز والغامريه ي ي ي ة كان بعد توبتهما إذن بعد ش إلا ل أن آ ة منسوخة والآية منسوخة إنما كان ذلك في أول أمر يقول أن يعني المقصد من كان ابن أول يقول قول ا ذلك ل في م م عنهما ا فأعرضوا عنهما. يقصد كان ل م ة ف أ ع ر ض و ع ه عنهما م ا فأعرضوا فلا يقصد ت ط بعد ق ل ل ي ه م ا ح بعد ا ل ت و ب ة و ه ذ ا ا ل ح ك م ا ل يظل قائما حتى ولو, تاب حتى ولو تاب القاتل ح حتى م قائما تاب حتى ولو تاب الزاني ما د م اعترف نعم هذه ا ل ت و ب ة له بينه وبين ربه ن ع من م حقه أن ل الا يعير من حقه أن لا يؤذى في نفسه أ ولده في و أو فأعرضوا أن أننا وجل لا بشكل غير شرعي. إنما عليه ما قال الله نستخلص الآية مشاعره إنما ما عنهما هنا تؤذى يتبق فنستطيع نفهم شرعي عز غير هذه التوبة من أن ل ا تمحو ا ل ح د ا ل ت و ب ة لا تمحو الحد بل إ ن الله عز وجل من رحمته جعل في هذه الحدود أنها تجب الذنوب وتجب هذه الفواحش بحيث تكون هذه الحدود كفارة لأصحابها كما أشار النبي سبحان بعد الحدود أحكام عليه وسلم في غير سبحان الله بعد هذه الآيات العظيمة في تكون كفارة كما وسلم مموضع هذه الله الله هذه أشار صلى ضخمة يشير السياق بعد ذلك إ ل ى ا ل ت و ب ة ينتقل السياق ا ل آ ن إ ل ى ا ل ت و ب ة يقول إ ن م ا توبه على الله الذي نعملون ي السوء نعم بعد هذا الكلام عن ا ل ف ا ح ش ة وعن أ ح ك ا م ش د ي د ة كحكام حدود في شرع الله عز وجل وحدود الشرع حدود ز ا ج ر ة وفي حزم شديد لكن يقول إ ن م ا التوبه ة على ل ل ا للذين يعملون المقبوله س و ء بجهالة ث يتوبون من ر ي ف أ ئ ك يتوب ا ل ل عند ل ي ه م و ك ا الله عليما حكيما إنما التوبة المقبولة ع ن الله ت و ب ة الذين يعملون السوء من العمل صغائر عن جهل منهم ب ع ا ق ب ة ذنبهم لأنه يقول بجهالة لأنه جاهل وكل جاهل قال السلف من معصيته هو جاهل كما قال غير واحد عاص ساعة كما ثم, يقول انظر إلى رحمته سبحانه وتعالى يقول ثم يتوبون ق و ل إلى انظر ر ح م ه سبحانه ت ت ع ا ل يقول ى ي و ثم إ ل ى الله من قريب من زمن قريب يعني يتوب بعد المعصيه ذ الدنيا ا ز م ن القريب ا ل كلها على مدار حياته هذا هو الزمن القريب قبل الغرغره ة أو قبل ملك الموت والدنيا قبل ملك ل معاينة ك ا وما الآخرة إلا كنفجة أرنب فأولئك يتوبوا الله عليهم الذي تاب قريب أرنب هي في يتوب عليهم فأولئك كنفجة قبل سكرات ا ل ملك و ت ا ذ ي تاب قبل ل م الموت فتوبته ص ا د ق ة إ ن شاء الله م ق ب و ل ة ويبدل الله سيئاتهم حسنات بل ينادي الله على عباده يا ع ب ا د الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من رحمه ة ا ل ل إن الله يغفر جميعا الرحيم الغفور الذنوب ما أجمل هذا, الدعاء هذا النداء أجمل إنه هو يقول يا عبادي يقربهم يعني يتخيل الله عز وجل ينادي ق و ل ع ا ي ق ر ب هذا يعني النداء اللطيف يا عبدي يا عبدي الذي أ س ر ف ت على نفسك تعال لا تقنط من ر ح م ة الله الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا سبحان الله فما بالك والله عز وجل ينادي هذا النداء اللطيف على أ ص ح ا ب المعاصي و أ ن ت ايها العبد ا ل د ا ع ي ة الذي تزعم أ ن ك د ا ع ي ة إ ل ى الله عز وجل وتتصدر ج ل و الدعوه م ن ا الى الله وتغلظ غلظا شديدا على الناس فماذا يعني تقول والله عز وجل يرفق أسرفوا أنفسهم بالرحمة والله بعباده ويقول يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا إلاه تقول ويقول وجل على عز سبحانه وكان ت ع ا ل ى ت ب على نفسه ل ر ح م ة و ك ا الله عليما بالتائبين الصادقين نعم وهذا تعقيب وهذا يقول الآية عليما. عليما عليما حكيما سبحانه وتعالى في تقدير ا ل ه د ا ي ة لهم ثم يقول وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى إ ذ اذا حضر أحدهم حتى الموت يعني إ وصل الى الموت وذا معناه هذا معناه أ ن كلمة قريب ثم يتوبون من قريب قريب يتوبون أن القرب هنا على مدار حياته في الدنيا كل سكرة كفار أولئك الدنيا قليل والدنيا متاع قليل وزمنها زمن قريب. قال إني الآن قال عند سكرة الموت إني الآن لا لا ولا الذين لهم أليمة الذي الذي متاع متاع وزمنها زمن يموتون وهم تبت تبت أعتدنا لهم عذابا、أليمة. هذا الذي أخر وسوف. هذا عند إني إني قريب وسوف أخر لم يبالي ب ت و ب ة واقترف ا ل م ع ص ي ة وراء ا ل م ع ص ي ة والذنب وراء الذنب ولم يبالي ثم إ ذ ا ما ر أ ى ملك الموت قال إ ن ي تبت الان آ ن ل م رأى روحه تتحشرج في صدره وأدرك أن الموت يقول العون وجل محالة لحظته آتيه في في في يعني يعني في كما يعني كما لا قال قال الله قال ا ل عز وقد عصيت ويعلن ن يعني ي يغرق ي هو ع توبته بعدما أ ف س د ت وبعدما دمرت وخربت وشردت وجعل توبته باطله ك ت و ب ة الكافر وهو على شركه وليست التوبة ويفعلون الذنوب عن اصرار حتى اذا جاء احدهم الموت قال اني تبتلان كفرعون الذي امضى عمره في الظلم والعلو والاسراف ان فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما كانوا خاطئين كانوا ذكر خاطئين زكر جعل الجنود وجعل جعل ان ل ج د عبد عبدا ي إنما أنا عبد مأمور. أنت لست عبداً مأموراً. أنت مأمور مأمورا لست فرعون ي في خندق واحد وأنت في كفة واحدة. إن واحد واحدة كفة ف وهامان وجنودهما كانوا خاطئين جميعا ل أ ن ه م مارسوا الظلم و مس... أ ن ت كنت و س ي ل ة في يد الظلم فلا في ظالما ولا تكن عوناً لظالم لا تكن ظالما ولا تكن أداة في يد الظالم عونا أداة احذر تكن تكن تكن تكن يد ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار لا تقبل توبتهم كما لا تقبل ت و ب ة الذين يموتون وهم كفار حينما يتوبون في ا ل آ خ ر ة حينما يعاينون عذاب الجحيم فلن يقبل من أحدهم ملء احدهم ل فلن يقبل أ أ ر ض ذهبا من أحدهم ملء ا ل أ ر ض ذهبا ولو افتدى به أ و ل ئ ك لهم عذاب أ ل ي م وما لهم من ناصرين لن تجد له نصيرا والذي هو الذي كانت تلتف حوله ا ل أ ن ص ا ر والهاتفون والمصفقون والمطبلون والجماهير ا ل م ح ش و د ة الذين حشروا من كل حدب وصوب يهللون له, له ويشجعونه ف ق و و ن له ي ا ل آ ن ما له من نصير أيضا أو أو للمشاهير المشاهير الذين تحتشد حولهم الجماهير هذا المشهور, المشهور سواء كان فنانا أو مطربا أو راقصا هذه حولهم دعوة تحتشد أو م ط ب ل انظر على الأمة ل جراحات ا ذ ي يحتشد حولهم الناس ا من ن إ ل ى هذه الحشود وهؤلاء ا ل أ ن ص ا ر و ه ؤ ل ا ء ا ل ج م ا ه ي ر اتت ل ي أ ت ودفعت تذكره لتجلس إ ل ي ك تذكره بعشرات الجنيهات هؤلاء حولك جميعا سينفضوا من حولك. ولن تجد منهم واحدا من منهم يشفع تجد القيامة أ ي ه ا المطرب أ و أ ي ه الفنان ا أ و أ ي ه الراقص ا وما لهم من ن ص ر ي ن هكذا ما الفوائد من هذه ا ل ق ط ع ة ا ل ك ر ي م ة من ك ت التي ب ربنا ا عنوناها بعنوان يقول الزنا والفاحشة الزنا والتوبة الزنا الزنا من يقول والفاحشة الفاحشة جاءت هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ر ا د ع ة ل ل ف ا ح ش ة بعد ذكر حقوق النساء في الصداق والمهر والمعروف ا ش ة ب ا ل م ع ر فكأنما الضعيفين الفاحشة فكأنما ذكر ذكر تذكر الكرآن الكريم يذكر الذي لنا ويذكر أول المرأة أتت يأتينا أنت لهن لهن عليهن من عن عن النساء عن هنا لنا علينا ما ما وما ثم الآيات السورة والتي الذي الذي لك حقوق حقوق حقوق تتحدث حق وعليك واجبات فليعلم المسلم ذلك إن قلنا ا ان الله الآية س و خ ل الايه نعمل التي ن أن ا الآية ا ل ق ر أ ن ا ه ا آ ي ة آية م ن س و خ ة فما الفائده من قراءتها نعم ما الفائدة؟ نقول إن الله تعالى من سنته النسخ تعالى الشرائع ما الفائدة الله في إ ن الله تعالى من سنته النسخ في ا ل ش ر ا ء ب ص ف ة عامه ة جميع الكتب التي الكتب ل أ ن ز ا الله عز وجل عز فيها النسخ فقد ثبت النسخ في ا ل ت و ر ا ة والانجيل إ ن ج ي ل وقد ق ل الله تعالى على لسان عيسى ولأحل لكم بَعْضَ الذي حرم عَلَيْكُمْ الَّذِي وَلِأُحِلَّ و لَكُمْ حُرِّمَ ئ ت م ب آ ة مِنْ رَبِّكُمْ ق و ه هذا يدل أنه الَّذِي الأحكام يدل يأتي ينسخ بعض الأحكام وَلِأُحِلَّ لَكُمْ عَلَ بعض بَعْضَ حُرِّمَ عليكم وقد أ ش ا ر الله إ ل ى الهدف من النسخ فقال ما ننسخ من آ ي ة أ و ننسها ن أ ت ي بخير منها أ و مثلها أ ل م تعلم أ ن الله على كل شيء قدير نعم ويكون النسخ لحمل الناس لأن فإن الله تعالى لما أراد أن على يعرضوا عائشة تعالى لحمل أحكام كما لما يحرم الخمر لم يحمل الله بالتدرج لا الله أراد الناس أشرت لم يحمل الناس على منعها من أول آية ك اول ن أن يستطيع ي ق ف ايه ج اجتنبوا ت ن من ب و الخمور أول ه هذه آ ة مكة تنزل يستجيبوا لكن لن ل ل في ا عز يعرف يعلموا يعلموا يعرفوا طبيعتهم ويعلموا وتعالى شرعه عز وجل هو جيدا جيدا بالتدريج فتدرج وجل الناس الذين من خلق ألا خلق هو اللطيف القبير جيدا النفسية جيدا يحملهم حملا إلى شرعه فتدرج الله عز وجل في التحريم في سبحانه من من حتى نزل الأمر ف ا ج ت ن ب و ه ل ل ع ك م تفلحوه ذ ا في موضوع النسخ خ م ر ف ك ا ن باب عظيم من أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة والتيسير يعني مسألة تربوية مسألة تربوية بحتة أن يتدرج الآيات عز وجل مع عباده أن يتدرج أن تتدرج الأحكام وأن تتدرب النفوس على تعالى بعد أن أن وأن النفوس إن المنسوقة نتلوها مسألة مسألة الأحكام المحرمات ثم إن الله وجل الله بحتة تتدرج تتدرب ترك ترك فنرى ع ف فضل ل رحمته سبحانه ت ا و ع ن ع ر فيه فضل الله ونعرف الله ل ا رحمته نعم آ ة إن ن س ت ا الأمة لأنها نسخت فضل ه معناه سننسى هذا فيه الله فيه ذ ا الأصل العظيم مسألة النسخ فالنسخ مسألة رحمة عز سننسى نرى نرى وجل ف الله عز وجل وليكون ن ن ع عظيم ا ي في حكمته م ح الناس الشرع ل نحو و درسا لنا في التدرج مع الناس في دعوتنا إ ي ا ه م نحو الخير ي ع نتعلم ي نحن ن من طريقة النسخ نتعلم اصلا ل نتعلم ن س خ أ تربويا عظيما هو ل أصلا ت د ر ج ي هو التدرج أصل عظيم ونحن يعني أنا تخصصي أساسا في الصحة النفسية أنا تخصصي الأصلي في الصحة النفسية. هذه مسألة النفسي أساسي العلاج جدا في العلاج النفسي. يعني شيء أساسي يعني النفسي التدرج تطيع الطبيب أن كذا من ي وهذا م وليلة و التدرج يعني بغي أ ص ل و أ س ا س عظيم في العلاج النفسي وهذا الذي استخدمه الله عز وجل مع عباده قوله فاستشهدوا عليهن أ ر ب ع ة منكم ليس بمنسوخ وقد الشهادة المدعي الإشهاد جعل على أربعة على يعني نعلم الله الزنا تغليظا خاصة نحن أن أن الإشهاد ا ش ه د ف س ت وجود ا عليهن أربعة منكم و الشهود الذين يشهدون س ا ب ت ولم ينسخ و ه ذ ا ل خ ط و و ر الأمر ة أ ك د ا ل ل وجل على هؤلاء الشهود ه عز الصورة في أ خ ر ى في ط و ر ة الامر ن و ر ف ق ل والذين ي ر و يأتوا ن المحصنات لم ثم أ ب ب ع ة شهداء فاجلدوهم جلدا ثمانين يعني هذا امر ل ح د ت ع يدعي الفحش على ل بالشهود بالذي الفحش ق أو ج ل الناس على امرأة وهي من السبع المبقات المحصنات المؤمنات الغافلات من امرأة من أمر هذا أو وهي قصف كبير عند الله عز وجل أ ن تعمد إ ل ى ا م ر أ ة ع ف ي ف ة وتتهمها بالزنا هذا جرم عظيم وحد في ظهرك وله يقول الله منها آثار شرعية كثيرة منها يقول عز وجل فاجلدهم ثمانين جلده ولا تقبل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفسقون هذا ا والحكم د ة بفسقه ل خ ط و ر ة أ ع ر اعراض ض الناس خطورة أ المسلمين انظر إلى هذه الأحكام الله عز وجل استشعر هذا معي الآن استشعر هذا معي. أن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليحمي عرض امرأتك أن أنزل عرض وعرض أختك وعرض إلى وجل وجل ليحمي هذه هذه أختك أمك معي معي عز عز ب ه ذ انظر الشرع الكريم ت أ لها من هذه النظره ة أنت يعني إنسان قد يموت كمداً إن في عرضه. قد يموت ت كمدا ا قد م فهذا ي ع ر ض قد حنقا يموت وغيظا في اتهم إن عرضه ه ف لخطوره ة الأمر جلد مئة جلد ثمانين جلد ثمانين ا جلد جلد جلد ل ورد ش الامر د ة تقبل له شهادة في أي ح ك م ة جلسة وفي وفي أي قضاء وفي أي قضاء ع ف ي يعني ة شهادة لا تقبل له شهادة. يعني لا يجوز لهذا الشاب الذي قذف ش ا ب ة او ا م ر أ ة م ؤ م ن ة ظلما لا يجوز ل ج ل س ة ع ر ف ي ة او ل م ح ك م ة ع ر ف ي ة بين الاهالي ان ي أ ت و ا به شهيدا فتستطيع مثلاً أن تستشكل على هذه اللجنة العرفية قذف عفيفة الفاسقون تستشكل وتقول لهم لا انتم اتيتم بشاهد قذف مرأة مرأة والدليل على عند عز مثلا لهم امرأة محصنة امرأة هم اللجنة لا والأولئك الله ان بشاهد كذا وكذا هذه وجل يقول أ ر ب ع ة منكم من ك م من المسلمين يدل أ ن ه لا بد أ ن يكون الشهود ذكورا لقوله منكم ولا خلاف فيه بين الائمه ومعروف أن ا ل ش و الحدود يكونوا الذكور يكون ويكون يكون د في فاستسنى في في فإن البيع البيع البيع رجلين مسألة من الأمر أمر لم بعكس الرجال النساء فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء هذا في أ م ر البيوع وفي أمر العقود وفي امر ل ع ق و وفي د أ الديون ونحوها من المواثيق أ م ا في مساله أ ل ة ح د د و ذ ا ا ل إ ش الشهود ه وهؤلاء ا يكونوا من الذكور قولاً ا د و من ح د ا جماهير العلم احتج العلم عند بعض أهل أهل ب ق و ل تعالى والذان ه يأتيانها منكم فاذوهما ب أ ن حكم من يفعل فعل قوم لوط و هو بينما ضعف الإمام هذا الرأي وسمه بالفساد ا ل ا ل اللذان ا ي ذ ا اسم إشارة للذكر يعني رجلان يعني رجلان اللذان يأتيان بالفاحشة طب الرجلان بماذا يأتيان؟ بفاحشة الرواق فعذرهما للذكر فجعل التعذير يعني يعني طب حدا لهم أ وهذا زجرا ل م و ه القول يعني الحقيقة أنه قول فاسد ف ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة يعني من الصعب أ ن تحملها على حد ا ل ف ح ش ه بين الرجال وامر ل ل و و ا اللوطيين وقد يعني خلفهم الإمام بن حزم خلف الجمهور يعني قال خلفهم خلف الإمام بقتل كيف حزم تحكمون بن ا ل ل ولم ط ي ي ن و يثبت في ذلك ح د ي ث الاثار ا ل و ا ر د ة في ذلك ض ع ي ف ة منها من ر أ ي ت م و ه ف ع ل ا ل ف ا ع ل قوم لوط فقتلوا الفعل ا او المفعول هذه الاثار ض ع ي ف ة و هذه الحديث ض ع ي ف ة فقال و ا س ت ش ك ل عليهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ح ل د ا م رئي المسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث وقال لوطي ليس من هؤلاء الثلاث ف ر أ ي الجمهور على قتل على قتل اللوطيين و ا ل ر أ ي ا ل آ خ ر على تعزير اللوطيين ولكن ليس ثمه دليل في ذلك دليل في قتل اللوطي فالأفضل في ذلك أن ينظر القاضي في فيه القاضي كانوا خطرا على المجتمع بالشكل الذي فيه بشيء من السجن من التأديب من الزجر ذلك على أن شأنهم ينظر يردعهم بشيء إن من من من ونحو ذلك فله أ ن يفعل ذلك أ م ا إ ن حكم بقتلهم فهو يكون مع راي أ ي ل قوله تعالى إنما التوبة على الله ل ج م إنما ه و ر ا ذ ن يعملون الجمهور س و ء ب ه ا ل ة ث يتوبون من قريب ي من لا ف م منه من أن ذنبا عن أ فعل إصرار أو عن علم ب ح م المسلم ت توبة ه له الله بجهالة ذهب لا يقول العاقل البالغ الذي ذهب إلى المسلم طيب عزيز امرأة فزنى بها فزنى شاب مسلم عاقل ومثقف ويعرف جيدا الحلال من الحرام والزنا هل نقول له, هذا لا تصح له توبه ل لا ء ع ر ف وعرفوا ا القتل جريمة و م خ ب ة ذلك وتكون ق ا ا ل و و من بعده قوما صالحين وبالفعل تاب الله عليهم ع إ ص ر ا ر ه م بفعلهم هذا مع كونهم أصروا السلام على قتل يوشف عليه السلام يقول يوشف وجل إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك, وما دون ذلك يشمل الفعل السيء بجهالة والا ف ع ل ل س ي ء ب ع ما و ب إ ص ر ر إصرار سواء أو و الذنب الذنب ا فعل فعل عن عن جعل ل ح ق ي ق ة أن أغلب الذنوب التي ي ف ع ل ه ا ا ل م م س ل و ن ت ك و ن عن ف ه م وعن إ ص ر اذا ر أو نحو ل ل ك و إ ما قيمة التوبة إذن حينما نغلق الباب على الذي يعرف الجريمة وخطرها يعرف أيضا حينما و ق و قال ل وجل ه عز م النبي ا ت و ب ة على الله, الله, الله ل ي صلى الله عليه وسلم لالله أ ف ر ح ب ت و ب ة عبده من رجل نزل منزلا وبه م ه ل ك ة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع ر أ س ه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إ ذ ا اشتد عليه الحر والعطش أو نومة ما مكاني فنام شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده هذا العبد الذي كان إلى أرجع فرجع رفع سيهلك في رأسه الصحراء حينما التي سيموت البعير الطعام فسلم أ م ر ه لله عز وجل فاستفاق بعد ن و م ة فوجد البعير عنده ففرح فالله عز وجل أ ش د فرحا ب ت و ب ة عبده من هذا الرجل وانظر إلى دقة تعبير الأسلوب البديع في التمثيل والتصوير وضرب المثل من رسولنا خير من نطق وأفصح على الإطلاق. صلوات الله وسلام انظروا هذا البديع التمثيل المثل بالضاد العرب الإطلاق الله من من نطق تعبير خير إلى على دقة في إلى أهمية تعلم لغة اللغه ر آ ن ت ع م ا ل ل ة العربية طلبة العلم الذين أقبلوا على كل علم شرعي و ز د و العربيه في ا ل ل غ ة ا ة أقول ل م تفهم إلا إذا درست اللغة لم تفهم تفهم فلماذا لن الحديث إلا إذا درست اللغة العربية الكرآن إلا إذا درست اللغة العربية لن الأصول إلا اللغة العربية نرى عازفين درست درست درست إذا إذا إذا إخوة عن ل غ ة ا ل ق ر آ ن الكريم و ي ج د الطلب إ ن ج د في طلب الشيء يعني وثروه زهيد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ك أ ن م ا ا ل ل غ ة يعني لا يوجد فيها ق ر آ ن يعني ليس فيها سوابا ليس فيها ك أ ن ه ا شيئا يعني خشبيا أ و شيئا جافا أ و ك أ ن ه ا تذكره بالتعليم الحكومي لا أ ن ت استحضر أ ن ي في تعلم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة واحتسب هذا التعلم وهذه الساعات التي تقضيها في تعلم ل غ ة ا ل ق ر آ ن الكريم احتسبها عند الله عز وجل وستؤجر على كل حرف تقيم ه على كل حرف تقيم ه ستؤجر على كل رفع وعلى كل نصب وعلى كل جر إ ن استحضرت ا ن أ ن تقيم ت ا ل ل غ ة التي كان يتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي إ ن م ا يكفي او أ ن ت تتكلم ب ل غ ة ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ك تؤجر وقتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم إ و أ ن ز ل ن ابي ه كرآنا ر ع ايوب لماذا؟ لعلكم تعقلون وعن أ ب أ ي أ ن ه قال حين حضرته الوفاه كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أ ن ك م تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم سبحان الله الحديث في صحيح مسلم هذا شيء عجيب يدلك على فضل ع ل ى ف ض ل الله ع ز و ج ل و ع ل ى ر ح م ت ه ل ولكن أ ن م ت ذ ب لن ت ت ب ق الله خ ل ق ا ي ذ ن ب لن تتبع الله ولكن لن تتبع الله ولكن لن تتبع الله ولكن م لن تتبع الله ولكن لن تتبع الله ك ل ك ن لن ه العبد تتبع ا ل ل ف ولكن لن تتبع كل ا ف د من الله فقد حكى ا ل ل هل ت ع ا ى قول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أ خ ي ه اذ انتم ه ل هم ليسوا ع ا ل ى ف ن س ب ه إلى ل ا جاهلون ه ل ل م خ ط ر ت م بأنفسهم في معصية الله تعالى وهذا المعنى ذكره الألوسي في ا ل تعالى ه ه ذ ا ا ل م ع ى ذكره تفسيره هوان الدنيا عند الله فيعنده الألوسي الدنيا وجل في عند عز عنده سبحانه وتعالى زمن ثم من يتوبون قريب قليل لقوله ثم من قريب ان ظ ر إلى هون الله د عند ن ي ا ا ل وهذا الزمن عز وجل لا يقبل ت و ب ة العبد ما لم يغرغر وهو إ س ن ا د أحمد ه أخرجه حسن وابن ناجة و ا ل ت ر م ذ ي ق و ل ه ت ع ا للذين ى و ي س ت التوبة ل ل يعملون السيئات حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي توبت ا ل آ ن ولا الذي يموتون وهم كفار أي ليس قبول التوبة رأسا لهؤلاء ولا لهؤلاء والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم رأسا في عدم توبة أبو السعود صاحب التفسير هذه ا ل ك ل م ة تشير ي ق و لا لك ل و الذين يموتون و هم كفار فيه ك أ ن م ا ا ل ت و ب ة التي تابوها و هذا الاستغفار الذي استغفروه بعد س ك ر ة الموت أ و عند ا ل غ ر غ ر ه هذا يدلك على خ ط و ر ة الامر أ م ر خطورة ل أ أن التسويف أمر خطير أن المسوفون التسويف خطير أ ن المسوفين هم على خطر عظيم لا تسوف وبادر بالتوبه ة والآن أترك يعني أترك بعد ذ ه الله الله الله الحلقة افتح ارفع الدعاء الطيب دعاء السيدة الاستغفار إلجأ إلى وجل وجل وصلي إلى وجل وكل صفحة تقوم شديدة ومدة يعني ركعتين يعني يديك عز مع عز فتوضع عز ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم واستغفر الله عز وجل مرات ومرات ا س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعفو عنك و أ ن يغفر لك ما أ س ل ف ت من, من ذنوب وابدأ وجل وستشعر وجهك وجل الله بسعادة حينما الله لا تائبا الآن بين جديدة صدرك يدي صفحة سينشرح عظيمة يعني مع تمرغ عز عز ننظر في الأسئلة نرى ا ل أ س ئ ل ة التي أ ت ت ن ا ونرد عليها سريعا ونختم ا ل ح ل ق ة إ ن شاء الله بالنسبة للأسئلة ب ر ض وفي انتظار ك م ه و المزيد و في ديت اسئلها ان شاء الله على الاسئلة نرد انتظار المزيد من ا ل ا س ئ ل ة ك اذا ن من في سؤال من الحلقة السابقة الحلقة كتب الرجل ل أ و ل ا د ه في و ص ي ة يعني كتب, لولد دون آخر. كتب له و دون ل ل د آخر كتب وصيه ة و وولد ا ل أ ص ل أ ن ه لا يكتب له شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه ة لوارث يعني ذ ا ا لوارث ل ل د من أبيه لا لا تكتب له لا الوصية فاسدة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ل هذه وصية وصية و فاسدة ا هذا أنه أنه إذن الكلام الخطأ الأول ثم خطير خطأين في وقع و وصية ن و ا ل خ ط أ الله ث ا ن أنه ي أعطى و د دون ا و آخر ذ ان الرجل يأثم و س أ أن ل الله يغفر له وعلى هذا الولد الذي كتبت له هذه ا ل و ص ي ة أ ن يردها إ ل ى التاريخ ف ت ا ة ا ل إ س ل ا م تقول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته هي ت س ن ي على ا ل ح ل ق ة جزاك الله خيرا اختي تقول فين آه. آه. أين ك ت اين ب أ كتاب نبي ا ل ر ح م ة كتاب نبي ا ل ر ح م ة سيكون في المعرض إ ن شاء الله في ا ل ج نسخه ا ا ح ل ع و د دار ي في ا ل ر ا ا ك ت ب العربيه ستكون ان شاء الله في ا ل معرض القاهره الدولي و ا ل ن س خ ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ن ستكون خ ة العربية س في البرازيل ر القاهرة والنسخة ت غ ل ب ر ا ولا مكان لها هنا يعني ليس, ليس لها هنا مكان لها うん。Mm. طيب آه. آه. آه. نكتفي